في بعض الأمور بعض التي مرت عند اليهود مثل قضية أو ما سموه التابوت والهيكل فهذه أمور كثيرا ما تحدثوا عنها وبيدنا ماذا يعني التابوت عند اليهود فهو ذلك الصندوق الذي امر او امر موسى عليه السلام حسب ما تروي رواياتهم ان يصنعه على هيئه معينه وينقشه بنقوش معينه لكي يضع فيه الوصايا التي امره بها الرب هذه الوصايا التي يقولون انها من اللوح ومكتوبه من قبل يهوه او من قبل الاله فهذه احد الاسرار التي تحيط ما يسمى التابوس عند اليهود ايضا الهيكل هو احد رموزهم المقدسه وكان قد بناه سليمان يسمونه الملك سليمان النبي وبناه معين وجلب له كثيرا من ال... ولكن مؤرخي الحضارات الذين يدققون في روايات التورات مثل ديوران في قصة الحضارة أو غيره من المؤرخين يرون أنه كان لم يكن بهذه الصورة التي يصورها اليهود الصورة الخيال وال إنما بأن لسا كبير الحجم ما قورنا بالمعابد التي كانت موجودة في ذلك الحين وبما أن اليهود لم يكونوا بارعين في القضايا المعمارية فقد جلب له النقاشين والمعمارين من البلدان المجاورة وخاصة من مصر وفي بلاد الفينيقيين بلاد الشام وساعده الملك حيرام الذي كان يحكم حرام الفينيقي كان له مقرات في جنوب لبنان في صور وصيدا فبعث له بالخرب وغير ذلك من المواد فعلى أية حال الهيكل أصبح رمزا من رموزهم أنه وضع في التابوت في مكان سري أو في مكان يعني في محراب البيت في محراب هذا الهيء ويسمونه قدس الأقداس ولم يكن دخوله مباحا للجميع بل كان مقصورا على القصص أما قدس الأقداس أو المحراب الذي فيه التابوت فلا يفتح إلا مرة في العام ولا يدخله إلا كبار القصص وقلت لكم أنهم كثيرا ما نقبوا تحت المسجد الأقصى في القدس الشريف وتحت الآثار الإسلامية الموجودة لكي يحصلوا ولو على أثر لهذا الهيكل فلم يجدوا أي أثر منذ عام 67 حينما احتلوا وسقط القدس بيد اليهود الصهاينه وهم يحاولون ولعلهم اثر كثيرا على اثار الاسلاميه في فلسطين في القدس خاصه يحفرون تحت الجدران وتحت الارض وتحت المحاريب الاسلاميه لكي يتقصوا اي اثر للهيكل ولكنهم عبثا يثوا الهيكل كان أحد الشعارات وليس رمزا تاريخيا وإنما هو أحد الرموز التي عبأوا فيها اليهود من كل أنحاء العالم بحجة إعادة بناء الهيكل في في فلسطين في أورشليم كما اليوم نتحدث عن قضية بعض الأفكار. والعقائد اليهودية بعض الرموز الاعتقادية عندهم هي قضية الكهنة والقرابين أو ما يسمون طبقة الكهنة وما هي القربان أو القرابين جمع قربان هو ما يقدم للآلهة من أضحيات أو غير ذلك فتحق الكهنة لهم دور خطير في وجود الدين اليهودية وتأثيرهم كبير جدا يعني هم الكهنة ربما صاغوا الشكل النهائي للعقيدة اليهودية فلذلك لا بد من المرور على هؤلاء وبحثهم ما كيف نشأ طبقة الكهنة هم من أبناء ليثي والذي من أحفاد إبراهيم كما تعلمون نشأت يعني هو ابن يعقوب من أبنائه نشأ الطبقة عرفت بالكهنة وللوصول إلى سلك الكهنوتية كان الواحد منهم لابد أن يمر بتدريبات وتقاليد يعرف خلالها أعوص والأسرار الدينيه ويبرهن استحقاقه لهذا المنصب الخطير من خلال هذه التدريبات بان يمر بجمله من الاختبارات والرياضات الروحيه والتدريبات على العهد القديم وما شابه كان لهم وحدهم حق تفسير العبارات الغامضة ولم تكن القرابين مقبولة إلا إذا قدمت على يد أحد الكهنه والقربان له دور كبير في العقيدة اليهودية فإذا القربان لم يقدم عن طريق الكاهن فإنه لن يقبل من أيضا من المهمات التي لهؤلاء جمع عشور الظأن لهم عشر ما يقدم من أو من كل إنسان أو كل واحد يعرف أو يملك من نتاج هذا الظأن أيضا يأخذون ما بقي في الهيكل والقرابين من القرابين يعني هم يلمون كل شيء كهان وكان يتعيشون يبدو على هذه ما يقدم لهم فجمعوا بذلك ثروات ضخمة أموال ضخمة وثروة عظيم وامتازت ثروتهم بأن عدت مقدسة هذه الثروة التي امتلكها هؤلاء هي تعتبر مقدسة وشخصياتهم هي أصبحت الوسيلة إلى الله هي وسيلة إلى الله وبذلك أصبحوا في كثير من الأحيان أقوى من الملوك أنفسهم يعني أصبح لهم تأثيره جد كبير في التأثير في حياة ناس وفي حياة الجماعة أو الأمة اليهودية كما يقول مؤرخون أن هذا التأثير يفوق تأثير الملوك وتكوى من كبار الكهنة مجلس يبحث في الشؤون الكبرى التي تهم اليهود هناك مجلس مكون من كبار الكهنة سمي هذا بالمجمع الكهنوتي ربما ترد أحيانا في يعني حتى في الأخبار مجمع كهنوتي هو هذا الكبار الكهنة كبار هؤلاء الكهنة لهم مجلس خاص يبحث في القضايا والشؤون الكبرى التي تهم اليهود يرى بعض الباحثين أن هذا المجلس الكهنوتي هو امتداد للمجلس الذي أمر موسى بتاسيسه أو المجمع الذي أمر يهوى أمر يهوى موسى بتأسيسه أو تكون وقد كونا من سبعين من كبار اليهود ليلتقي بهم يهوه في خيمة الاجتماع. هذه قضية قضية أخرى أن الإله يهوه أمر موسى بأن يكون المجمع من اليهود يلتقي في خيمة. الله جل وعلا. اللهم إنا داه الخاص فرائيل هو يلتقي في السبعين من كماء وكبار اليهود بناء على أمر من الله ودعوة ذات يرى البعض أن هذا المجلس الكهنوتي هو امتداد، لذلك لا. ولكن الرق الفار بين الاثنين. هذا المجلس أيضا يبحث في الشؤون التي لها علاقة بالدين، بالدين اليهودي. فهم يفسرون ويأطرون كل ما له علاقة بالديانة اليهودية. يضع قوانين المعاملة، قوانين الزواج والطلاق يحدد الأعياد. يقوم بدور الوساطة أحيانا إذا حصل نزاع بين طائفتين من طوائف اليهود وله أن يحكم بالإعدام على الأعداء ويبدو فعلا أن هذا المجلس هو الذي حكم بالإعدام على السيد المزح ولكنه محتاج لموافقة الحاكم الروماني قرار ويبدو أن هذه الموافقة قد تمت وقدم المسيح عليه السلام إلى الإعدام فإذا يعني يتخذ أخطر القرارات في شؤون اليهود وكان هذا المجلس سلاحا حادا في يد طبقة الكهنة كان الطبقة مؤثرة جدا في وضع اليهود وحتى يوم يومنا هذا وطالما استعملوه لإملاء لبسط نفوذهم على اليهود وإملاء كلمتهم أما القرابين القرابين هذا بما يخص الكهنة ونلاحظ أن الوضع الذي لهم هو وضع يعني ليس دونه او لا يداني وضع الانبياء اما القرابين فكانت احد الوسائل المؤثره او التي يتوسل بها اليهود لارضاء الاله وان الله لا يمكن ينالهم الا بتديم القرابين وطالما كانت هذه الغرابين من الضحايا البشرية كانت تشمل الضحايا البشرية التضحية لابد يعني لابد أسيل دم سواء من حيوان أو من بشر المبعثين يرون أن الديانة اليهودية هي ديانة وفزع لذلك إله يتميز بالقاء يمكن أن يرضى إلا إذا رأى المسفوح هذا حسب التصور كما صورت الال الإله جل وعلا الديانة اليهودية هو إله يخلو من الرحمة القرابين كان الإنسان يدم قرابين الأخرى من الحيوان والثمار واستمر هذه العادة ويبدو أن أحد الملوك ملوك اليهود قدم ابنه قربانا للآلهة كما يظهر من سفر الملوك الثاني، سفر الملوك. لكن بعد ذلك اكتفت الآلهة فيما يبدو حسب ما يصورون اكتفت بجزء من الإنسان بدلاً من يضحا بالإنسان كله، كان يقطع جزءاً. وكان هذا الجزء هو ما يقتطع في عمليه الختان فلذلك عمليه الختان اشتهرت كانت موجوده عند اليهود وموجودة عند المسلمين رمزا للتضحيه بالانسان عندهم ولكن بقي مع الختان ايوان والثمار فالحيوان يذبح والثمار تحرق امام المعبد وهذا كله رجاء قضاء حاجه يريدها الشخص او الشكر على نعمه حصل عليها هذه مستمره يعني كل قضيه تمر باليهودي يقدم القربان هذا سر الختان عند عند اليهود طبعا القضية عند المسلمين تختلف ما لها علاقة بهذا الموضوع كانت القرابين هي الحديث اليومي العميق الصلة بالمعهد بالمعبد كان يقدم قربان في الصباح وآخر في المساء كان يصحب القرابين احتفال طويل وشعائر يقوم بها الكهنة وفي يوم السبت وأيام الأعياد كانت هناك قرابين إضافية. نحن لابد بد أن نلم بتقاليد اليهود لأننا لا نعرف شيئا عنهم هذه هذه هذا ما يقومونه. القربان إذن يعني أن حدثا يوم. أما في يوم السبت وأيام الأعياد يهودية فتقدم قرابين أخرى. هكذا وضع. كهنة اليهود أنفسهم بين الناس وبين الله فلم تكن تقبل توبة ولا قرابين إلا إذا باركها الكاهن فقد كان افتاح السماء في يده يعني الطبقة والقرآن الكريم يصور هذا التصوير يصور هذه الحالة في كثير الآيات كيف أنه جعلوا الأحرى والرهبان في منزلة بين الله والإنسان، وكأنهم مفتاح للدخول للحضرة الإله. فالقربان لا يقبل إلا إذا باركه الكاهن. وهذا التصرف كان من أهم العيوب التي جاء المسيح ليه محاربتها. أشد ما حاربه السيد المسيح عليه السلام هو هذه الأمور هؤلاء. القوم الطبقة التي وضعت نفسها بين الله وبين الإنسان ومن هنا حاربها بشدة ولكن صان ما وقعت اليهودية المذحية عفوا في نفس ما وقع فيه اليهود فأصبح القساوسة وضعوا أنفسهم أيضا في منزلة لا تقل عن منزلة كبار الكهن اليهود وصاروا يتصرفون كما لأنهم مفتر رب غفة يعني ملت القسس والبوات التي وصلت إلى أن يعطوا صكوك الغفران يغفروا لمن يشاءون ويعاقبوا يغضب ويعاقب من يشاءون ماذا بقي ذا الدعاء العلوهية أكثر من ذلك بأي حق وبأي وجه حق أن تتمنع تمتلك تغفر إرسان أو عاقب إنسان وتصب عليه اللعنات بالأسف ما خاربه عيسى وقع فيه أتباعه الذين خرفوا شريعتهم من بعده هذا فيما يتعلق بطبقة الكهنة وأثرها في الدين اليهودي، ونتكلم بعد ذلك عن الفرق أهم الفرق اليهودية أهم الفرق اليهودية فنحن هنا نريد أن نلم بشكل موجز. أو مفصل أحيانا عن كل ما يتعلق بالديانة اليهودي من اعتقادات من رموز من تنظيمات لكي تكون تلك مفاتيح لنا بدراسة الفكر اليهودي من كتب مقدسة عندهم فطالب عليه بعد ذلك يتوسع في أن يحاول أن يحصل على نصوص الالال اليهود نفسها وكتبهم نفسها ليكون هذه المحاضرات له مفتاحا لدخول إلى العالم الكبير والتراث الطويل القديم منه. الف اليهودية نشأت في اليهودية فرق كثيرة ومتعددة. وهذه الفرق تختلف اختلافات كبيرة في اعتقاداتها في مبادئها اسس حياتها ونظرتها إلى الكون وإلى ما وراء الكون حديثنا هنا سيدور على أهم الفرق ليس كلها فنحن هنا سنشير إلى أربعة فرق إلى أربع فرق هي الفريسيون والصدقيون والقراءون والكتبة هذه الفرق التي تتردد كثيرا في التاريخ اليهودي ولكن توجد هنالك فرق أخرى مثلا الدنمة الحصيديم وغيرها من الفرق ربما الصغيرة غير ذات الأثر إنما فرق فهنالك فرق, فرق دتَرت لكن هذه أبرز الفرق ذات النظرة المحددة والمؤثرة في عالم اليهود حاليا أهل هذه الفرق أول ما نشير الفريسيون أو الفريسيون كلمة أيون المنعزلون والمنشقون، المنعزلون والمنشقون، وقد أطلق اعداؤهم عليه هذه التسمية، لذلك فهم يرهونها ويسمونهم الحبار أو الربان. فهم لا يميلون إلى هذه الكنية كثيرا ما كان خصوم الفرق يطلقون إليهم أوصارا تذهب إسما لهذه الفرقة ولكن أتباع هذه فلا يرون ولا يبون هذه التسمة التي مشت عنوانا لهم أهم ما يراه هؤلاء وما يعتقدونه أن التوراة بأس خمسة خلقت منذ الأزل مخلوق إذن منذ الأزل وكانت مدونة على ألواح مقدسة ثم أوحي بها إلى موسى إذن التوراة كانت مدونه وتم الوحي بها إلى موسى وعلى ذلك فإن تدوينها تدوين التوراة هو إعادة تدوين وليس تدوينا هو إعادة تدوين هي اصلا مدونه عند الله في اللوحة المقدسة يعتقد الفريسيون في البعث وقيامة الأموات والملائكة وأكثرهم يعيشون في مظهر الزهد والتصوف لا يزوجون ويحافظون على وجودهم بطريق التبني هم إذن لا يتزوجون هذه الطبقة لا تزوجون كيف إذن يحافظون على وجودهم يتبنون ولا يقدمون القرابين في المعابد ربما مرفوع عنهم التكليف هذا التكليف رفع عنهم فلا يقدمون القربان لانهم قربهم من الله تحصيل حاصل فيما يبدو هكذا تفسير ذلك يرى الفريسيون أن التوراة ليست هي كل الكتب المقدسة وإنما هناك بجانب التوراة روايات شفوية ومجموعة من القواعد والشروح والوصايا تناقلها الحاخامات من جيل إلى جيل فإذن التوراة ليست هي كل شيء وليست هي كل ما يسمى كتاب مقدس عند اليهود هنالك وصايا هنالك روايات شفويه بلغت شفويا وتناقلها الحاخامات من جيل الى جيل شفويا من عند الله طبعا حسب ما يزعمون هذه التي دونت ماذا تسمى تسمى التلمود وقضيه التلمود تثير نقطة هامة ربما الفريسيون هم أول من بدأ يتوسع ويحاول تثبيت هذه القضية في الديانة اليهودية كان هنالك التوراة معروفة هي الكتاب المقدس يمكن أنا في المحاضرات السابقة